صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ إِلَّا عَلَى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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ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 القا اخر فتبوك الله احسن الخالق ثم ان كن بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ظافلين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 شاء افل يكفر ان اعتدنا للظالمين نارا, نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيث يغث بما انك المذلي الوجوه بِثَمَرَ الشَّرَمِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ إِنَّ لَا نُضِيعُ وَأَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جنات عدن من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستذرق متكئين تكئين فيها على الأرائك نعم الثواه وحسنة مرتفقا الله